الذين امنوا وعملوا صالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا كفي امه قد خلت من قبلها امم قد خلت من تَتْلُو عَلَيَّ الذي الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتْلُوَ عَلَي مَن الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَسْفِرُونَ قُلْ هُو رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطْطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قادعة او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَّرْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هو قاب قُل لِّنَصْنُ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَلْتَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ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 وَ lamุ mi nน ngoái miิ